وذرياتهم وَالْمَلَائِكَةُ يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صدرتم فنعم عقوب الدال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امن الله به اي يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن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 وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلنا في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم, لتتلو عليهم الذي عليهم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 أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لو يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةُ نَوْتَ حُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَاتِيَ وَعْبُ اللَّهِ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 ودريه وما كان لرسولنا ياتي بايه الله باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وان ما 124. وإنك بعض الذين أَوْ أو نتوفينك عَلَيْكَ عليك البلاغ وعلينا الحساب 125. أولم يروا النانات الأرض ننقصها من طرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 126. وقد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 وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلككم بلاء من ربكم عظيم واذا ادنى ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم ياتكم نَبَأُ الذين من قبلكم قوم نوح وعاذ وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم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 قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم, ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا إن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 توكل على الله وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكمون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب نليم وأدخل الذين آلون من الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصدها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله لمثل للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجره خبيثة جتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء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 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار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 من الناس فمن تبعني, فمن تبعني فإنّه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادا غير ذي زرع عند بيتك المحرم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 انما يوخرهم ليوم تشقص فيه لبصاهم مقطعين مقنعر رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وابئدتهم هواء وانذر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 وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بهم وَضَرَبْنَا لَكُمْ لَمْثَالًا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُوهٌ وَإِن كَانَ مَكْرُومٌ لَتَزُولَ مِنْهُ الجِبَالُ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 وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الباب صدق الله العظيم